117. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون 118. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهىهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أصرهم والأغلال التي كانت عليهم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 117. ورسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت 118. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته 117. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون 118. وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما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 فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كانوا يَظْلِمُونَ وَسأَلهُم مان القَريَة التي كَانَت حاضلة البَحْرِ إذ يعدونَ فيِي السَّبتِ إذذَّأتيهِم حتَانهُم يَومَ سَبتِهِم شُرعة إتأتيهم حتَانهُم يَومَ سَبتِهِم شُرع وَيَوْمَ لَا يَستُونَ لا تَأتيهمم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 ما نسوا ما ذكروه ان جئنا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون أَلَمَ نَعْتَ وَمَّا نَهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُم كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِنْ بَعَثְنَا عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ 117. وإنه لغفور رحيم 118. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون.